إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا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 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم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 فَالْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ اضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بنام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 إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تؤلهم الأدبار ومن يؤلهم يومئذ دبره إلا متحر فلقتال أو متحيز أو متحيز إلى فئة فقد باع بغضب من الله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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولا تغني عنكم فأتكم شيئا ولو كثرت ولو كثرت أن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا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 وتحشرون، واتقوا فتنة اللات صيبن الذين ظلموا منكم خاص. واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل تستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فؤاواكم وان بنصره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 هو خيور الماكرين واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا انها لا الا اساطير الاولين إِن قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأنطر علينا حجارة من السماء وئتنا، فأنطر علينا حجارة من السماء وئتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلاَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا وَلِنتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ اللَّهِ خُمُسَهُ فَأَنَّ اللَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى.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 وإلى الله ترجع الأمور إياك أيها الذين آمنوا إذا لقيتم بيئة فثبتوا وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْقَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَ نَكَشَ عَلَى عَقْبِهِ لك أص على عقبه و قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إِلَّا أَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرْرَهُؤلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذابا حريق ذلك بما قدمت أيديكم وأما الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 وأعد لهم ما استطعت من قوة ومرباط الخيال ترهبون ترهبون به وعدوا الله وعدواكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفء إليكم يوفء إليكم وأنتم لا تظلمون وَإِن جَرَحُوا لِلسَّلْمِ فَدَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ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 الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يأتكم يأتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ فقد فِي الله من قبل إِعْلَمِ منهم